الله <سؤال> أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك <البالك> يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن <إهلينا> الصراط المستقيم صراط الذين أتعمت عليهم ضيل المقصور عليهم ولا الضال كَلَّا إِلَى لُكَّةِ الْأَرْضُ دَكَّاً دَكَّاً وَجَاءَ رَضُّ قَعَ صفر صَفَّاً صَفَّاً وَجِيءَ يَوْمَ إِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَ إِذٍ يَتَذَكَّرْ إِنْسَانُ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيرمني ذنب لا يعذب عذابه أحد ولا يوثف وثاقه أحد يا أيتها النفس المقمن يرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> ألهاكم متكاثر حتى زلتم المقابل